ولم تربى عنك اليهود ولم نصار ولم نصار حتى تتبع ملتهم قل إنه لله و الهدى ولئن تبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله مولى من ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتناوله حقة لاوته يتناوله حقة لاوته أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاطِئُونَ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمِسْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ أَضْطَرَهُ في النار وبئست المصير